فإما تحرضن أنهم اهتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لَا تَنْجُونَ إِلَّا بِعَطَاءِ مَوْلًى لَكُمْ إِنَّ لَأُنُقِدَ لَنَا سَتَذْقُونَ ிம ஓ إنه كان بعباده قبيراً بصيراً إنه أكثر Mr. 2 2 3 4 5 6 6 7 8 9